ما ايه من بيانات من القران الكريم الشيخ ابو العين شعيشع يتلو علينا ما تيسر له من سوره ال عمران اولم من الشيطان يرجو بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> إِنَّ اللَّهَ اصطفى آدَمًا وموحًا آدَمًا والله سلمي رب إني نذرت لك ما في بطني محاوا فتقبل من لي فتقبل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 balam al oh. am ಆ oh. كون بنك انسيون وست بن دي um Oh <laughs> want <laughs> to ಒಂ وأن... ಕೇಳಿ ان مئن كلكم نكم ಎ <tune> وَمَنْ فَتَنَ دِقْلِيمَا بَيْمَ أَبْيَامِنَا مُرًا تِوَالِي وَإِنَّ لَكُمْ بَضًا لَنْ يَحُولَ عَمَّا مَنَعَكُمْ وَإِنْ تُرْكُونُ